لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لا أجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم نلقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون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 تبعون فأرسل فرعون في المدائن حاضرين إنها أُولى إلى شرذمة قليلون وإنهم لنا لوايظون وإن لجميع فأخرجناهم من جنات وعيون فكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين